وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يرثون الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينَ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 Fakalqun al-mudhgt aizam, fakasun al-aizam al-ahm, sumpa ansanahu khalq al-akr, fatabarak Allahu بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لكم في الْأَنْعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون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 ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين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 Fá idá jáá ámúna wáfará tannúr fáslúk fíhá min kulli zújín ithnáin minhum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 وقال الملأ من قومي الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واثرفناهم واثرفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لخاسرون أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ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 ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون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 مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا القول أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يقولون بِهِ جِنَّةَ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 فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعون إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم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 بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوسون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 ما اتخذ الله من وَلَدٍ وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وله بَعْضُهُمْ بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشكون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذ فع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أَعُوذُ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بك رب أن يحضرون حتى إِذَا جاء أَحَدَهُمُ الموت قال رب ارجعون لعلي أَعْمَلُ صالحا فيما تركت كلا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 قال أخسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق لَا إِلَهَ إِلَّا هو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ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 سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يضمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم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 ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم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 في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعنوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تشهد عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدل دين ذينته الا لبعلتهن او ابائهن او اباء بعلتهن او ابنائهن او abena او ابناء abena او tijhin, او ijhwani hiin. Auw ijhwani aw bani,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 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم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 ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكْرِهُنَّ فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أَلَمْ تر أَنَّ الله يسبح له من في السماوات وَالْأَرْضِ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه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 فَيُصِيبُ بِهِ من يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَاذُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِغُلِي الْأَبْصَارِ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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله وَيَتَّقِهِ فاولئك هم الفائزون واقسم بالله جَهْدَ ايمانهم لَإِنْ امرتهم لا يخرجن قل لا تقسم طاعه معروفة.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 قَبِلِهِمْ وَلَمْ يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَاهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح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 ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوت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 قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نسورا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 او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا